حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاه وسلاما على المبعوث ر ح م ة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين و ت ل ا ج م ي ن اما بعد نرى الله عز وجل ان يجعل هذه الجلسه خارقه لوحده الكريم والا أ يجعل للشيطان فيها حظا او نصيبا والا أ يجعل لنا رب العباد في هذه الليله العظيمه ذنبا إ ل ا غفر ولا مريضا إ ل ا شتاه ولا عقيرا إ ل ا يكتره ولا كربا إ ل ا اذهبه ولا همنا إ ل ا فرجه ولا ضالا الا هداه ولا مظلوما الا نصره ولا ظالما الا خصمه ولا عيبا الا ستره ولا صبرا ضيقا إ ل ا س ر ح ا ولا مدينا إ ل ا قضى الله وسدد عنه دينه ولا ميتا إ ل ا رحمه ولا مسافرا إ ل ا غانما كارما ل أ ه ل ه إ ل ا وقد رد ه اللهم إ ن ك تعلم أ ن في قلب كل واحد منا ق ر ب ا ف أ ذ ل اللهم ق ر و ب ن ا وفرج غ م و م ن ا و أ ذ ل ب ا ح ز ا ن ن ا وحقق امالنا و أ ذ ل ب الامنا و تبكي يقيننا و قوي حجتنا و جعل خير اعمالنا خواتنا و خير ايامنا يوم ان نلقى كما نسالك يا ربنا ان تطرد عن بيوتنا كيعطين الانس والجن و ان تطرد عن زوجاتنا و ابناءنا و بناتنا و ازواجنا و ذرياتنا كيعطين الانس والجن و ان تجعلنا يا أ ر ح م الراحمين من عبادك المتقين انك يا مولانا على ما تساء قبيل و بالاجابه الجبير و صلى الله و سلم و بارك و على وسيدنا ومولانا محمد البشير النذير ع ل ي وعلى, وعلي آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أ بمفرده م واحد يعني إحنا ن ن لو واحد مننا حب يرى ك ت انا ب الفوائد واحده ولا يأخذ ولا يستفيد فايدة يأخذ م هذه ل ف و ان ئ د الكثيرة التي هي فيها ف ا ان شاء الله احاول اتبسط قدر ا ل ا س ت ط ا ع يعني ما في كتاب الفوائد من فوائد و كل فوائد طبعا وبعد اخر ا ل ح ل ق ة سوف ن س أ ل سؤالا ان كنا نستمر او نعود الى المحاضرات ا ل ع ا م ة التي كنا نتحدث فيها وكان آخرها الاسبوع الماضي في الدعاء وفضيلة الدعاء واستجابة الدعاء واكرمنا ولا يا أكرم الأكرمين واجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون اكرم الاكرمين اخرها الماضي الدعاء الدعاء الدعاء فاللهم اتجد لنا تهننا يا من الذين في احجابهم ا ل ا الامام ابن القيم رضي الله عنه هو التنين النجيب لشيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة وابن ت ي م ي ة لم ي أ خ ذ حظه التاريخ الاسلامي او لم يكتب عنه او لم ي ك ت ب عنه التاريخ الاسلامي كما و ج د ن اناس كثيرون في تاريخنا الاسلامي ما كتب عنهم احد والغرب يمتاز بشيء معين ان عندهم اي واحد يعني ربع عظيم ولا ثلث عظيم ليجعلوا منه ع ب ر ي ا من العباقره فلو ان الغرب ر ج ل كابن ت ي م ي ة او ك ق ر ا ء الدين او كابن ا ل ق ي م او كالشافعي او هؤلاء العظماء الذين كانوا في حياتنا واثروا ا ل ف ك ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل ف ك ر ة ا ل ا س ل ا م ي ة وحافظوا على الكتاب و ا ل س ن ة لو كانوا هؤلاء, هؤلاء من الغربيين ا ل أ و ر و ب ي ي ن أ و ا ل أ م ر ي ك ا ن أ و غيرهم لكانوا كلفت فيهم كتب ل أ ن نابليون أ د ي الف و م ا ئ ة كتاب ب ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة ومئة يعني نابليون وحياة عن نابليون ألف كتاب تحدثت ورغم نهايته ا ا ل م ب د ع ة و ا ل م ب د ع ة لكن صار نابليون احد اعلام ا ل ت و ر ة ه او التاريخ او ا ل ح ض ا ر ة ا ل ف ر ن س ي ة وكذلك ج ي م ب ا ر ك او من على من والي او بولتير او جماعه الانجليزيه برنارد شو او شكير او الجماع ا ل ا ل م ا ن ف ي ج و س ه او غيره او الراجل المنساوي بتاع بستوفر او غيره الأوروبية حتى ان هؤلاء من كثره ما كتبوا عن ع ظ ا ئ ه م كتبنا نحن عنهم في كتب التاريخ لابنائنا مراحل التعليم ا ل م خ ت ل ف ة مثل الكتب ا ل د ر ا س ي ة التي تتحدث عن الشخصيات وعن الموضوعات التي تهم في التلاميذ وجسد ا ل آ د تقريبا ما يقرب من ستميه ثلاثه وسبعين ص ف ح ة في كتب تدرس لابنائنا في ا ل م ر ح ل ة ا ل ا ع د ا د ي ة و ا ل ث ا ن و ي ة تتحدث عن اوروبا وعن ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا و ر و ب ي ة و تقريبا تسعه و ت ت ي ن صفحه تتحدث عن ا ل ح م ل ا ل ف ر ن س ي ة واثارها على مصر ا ذ ل ز ا ل ا ل ا ا ي كانوا بيدرسوا الاولاد أ و ب ا ل ك ا ر ما يزال يعني اثار س ي ا س ي ة واثار ا ص ف ا د ي ة واثار ع س ك ر ي ة واثار ع ل م ي ة واكتاب ح ا ل رشيد إ ل ى آ خ ر ه ما كتب عن ا ل ن ه ض ة ا ل ا ي ط ا ل ي ة في العصور الوسطى مايكل أ ن ج ل و و ا ل د و ل و ن ا ر د ا ريشي و ك ر م ده كتب ما يقرب من ميه وسبع ص ف ح ا ز في الكتب اثناء ا ل ك ص ه اللي كانت بتجرد في سنه من السنوات ة اما ل عن عبدالعزيز ثلاث ف طبعا الواحد لما يشوف كده ان اولادنا بيدرسوا ع ظ م ة الاوروبيين ولا يدرسوا ع ظ م ة ابائهم ولا اجدادهم يعني لو س أ ل ن ا واحد مسلم صلاح الدين ايوب ده مركزه او ت و ل د ف ي ه امام الغزاله ر كان عاش سنتان تقريبا او اي ه مدى ما اخر بالفكر الانساني او بالفكر الإسلامي طبعا كثير منا لا يعرف بل ب ا ع قد نعلم عن أ ن ا س لا يمس لنا د ا ل ص ل ه مثلا نعلم عن س ا ر ل ا ماركس ما لا نعرفه عن سعيد بن ا ل ب ي د أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين بالجنه ة فإحنا يعني سبحان يعني ا ل ل لو يعني ا ل ج م ا ع ة اللي اخذوا جيزه نوبل مثلا على مر تاريخ ا ل ج ي ز ة نحفظهم ب ا ل ت س ج ي سواء في العلوم او في مختلف النواحي التي ت س ي ه ا ا ل ج ي ز ة ولكن لا ندري ابدا مثلا عن ا ل ف ر ا ب ي او عن ابو بكر الخوارزمي او عن الرادي او عن الشوكان ا ل ت ع ن ي م ا ل ا و ص ا ن او عن الامام شرف الدين ا ل ن و و ي ل ت ع ر ي ف الصالحين او عن الامام الترمذي او سنن في ابن النفيس ا ة د و ر ة الدمويه او حسن ابن الهيثم او جابر ا بن حيان او هؤلاء أو الذين اثروا العلم الانساني واخذت عنهم اوروبا ومنا نحن في النور و ا ل ت ي ق ظ و ا هم في الظلام فهذه حالتنا وهذا مالنا ف طبعا احنا عشان نرتبط بالعظماء بتوعنا وبالعلماء بتوعنا و ب أ ه ل ه ؤ ل السلف ء ا ا ل ا ط ا ل الذين اثروا في حياتنا ا ل ف ك ر ي ة أ وحافظوا أتروا و على الكتاب و ا ل س ن ة وحافظوا لنا على هذا التاريخ العظيم يعني ا ل ح ق ي ق ة كان بيزورني أ ق ص د ا ل ل ه من يومين كده ورفع على ا ل م ك ت ب ة ليه فيه كتاب واخد يعني رفع على بعضه كده لون واحد ويلي انت مجاني بيكتب بشكل واحد جث و قلت ل والله اذا كتب واحد كتب واحد م يعني ا ت م جزء, جزء. في واحد واربعين جزء لو في كتب ا ب ي كل واحد واربعين جزء اذا احد كتب الامام ن ا ك ت ب ك ت ا ب فقط واحد واربعين ح د و جزء كله جزء اكبر من النصح ف الشريف ايمن ي ع ن سبحان الله لما ده احد كتب ابن ت ي م ي ن وابن ت ي م ي ة أ ل ف ما يقرب من ثلثمئه واربعين كتاب يبقى اي ح ض ا ر او اي كتب وعندما تتبع وعندما تتبع وجائزه و ج ا في سبيل ا ل ل ه كان و ج ا ن ز ه وجائزه ل ل ج ا ئ ز ه وجائزه وجائزه وجائزه ن وجائزه وجائزه وجائزه وجائزه و ج ا ح ئ ف ه وجائزه و ج ا ب ز ه وجائزه وجائزه وجائزه وجائزه وجائزه وجائزه و ن ا ب ئ ز ه و ل ا ئ ز م وجائزه يشهمين ا ل م و ض و ع و ا ح د م ن ه م يعني ربنا يجيب الكل في س ن ة ثمانيه وسبعين تقريبا او 7 سبعه وسبعين كل ما ي س أ ل ولد الولد تبكي على قلبك بتسلع مين يعني واللي ه تايمين فاصدر امر ب ا ل خ ط على ابن ت ي م ي ة وطبعا ولا يدري ان ابن ت ي م ي ة سنه ستميه اثنين وستين حجرية توسع الى رحمه الله برضوان الله عز وجل يعني ليس يعني نقطة ولكن لا باعي حقائق اننا لنفس مؤلمة تري تاريخنا نعرف ع ك ع ب او عن س ي د ة زينب ز و ج ة عبد الله بن م ش ع و د أ و لا نعرف شيئا عن ا ل س ي د ة أ م كلثوم بنت ا ل س ي د ة ف ا ط م ة الزهراء التي تزوجها عمر بن الخطاب لا نعرف عن تاريخها شيئا لا نعرف عن تاريخ رخية أو أم كلثوم أو بناس سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنت عبد المصطلب أو صفية بنت عبد المصطلب عن ناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا ندري عنهم شيئاً. وطبعاً قد يقول البعض إن هذا العلماء تاريخ بناس سيدنا عاكسة ناس شيئا وطبعا هذا نعرف عن زينة بنت بنت عن ندري عنهم إن عبد عبد رخية صفية تأثير أو أم أو أو قد نعم وقد يقول العلماء مقصرين ب أ ن ه م لا ي غ ه ر و ا ع ظ م ة هذا التراث و ع ظ م ة هذا التاريخ الذي يعتز الانسان به وسبحان الله أ ذ ك ر أ ن كان ر س ا ل ة من الملك جورج حاكم انجلترا والملك أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى الامين اللي هو اخو مامون ابن ه ر و ن الرشيد آه من الملك جورج الخامس ملك انجلترا وملك دنمارك و ا ل ن م ت ن مم يعني الى امير المؤمنين اما بعد فانه قد بلغنا ما تقدمت به أ و فيه بلادكم في ن و ا ح العلم المختلفه ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م ب ع ث ة ع ل م ي ة تتعلم في بلادكم ل م د ة عامين ت ر أ ت ه ا ا ل أ م ي ر ه بيرنر ابنه ا خ ت ن ة ولعل البعثه تلقى عندكم التكريم اللائق ثم يوقع في آ خ ر ر س ا ل ة خادمكم المطيع جورج الخامس ملك انجلترا ل انا قادمكم المطيح أ متطور لما احد من العظماء بدون بتوع العالم بتوع ا ا ل إ س ل ا م ي ب ع د ا ل حلا ليتذكر ا ل ن ه ا ر د ة و لايه سبحان الله فسبحانه من يغير ولا يتغير و الله سبحانه كما نقول دائما اعطى ا س ب ا ب و في ا ل ت ب د ا ل لو سار ا ل إ ن س ا ن وفق هذه ا ل أ س ب ا ب ولو تتبع الخطوات التي أ ع ط ا ه ا الله له لنجاح موضوع ن ا ف إ ن الله عز وجل سوف يعطيه ا ل ث م ر ة أ م ا ه ن ا نكبر ب ي الامر الصغيره و ن ط ا غ ر ب أ م ر ك ب ي ر ه ونهتم ب أ م و ر لا ع ل ا ق ة لها في الدين هذا ه ولكن ا ت خ ل الله ق بعينه فإن م ا ق ل ا من ق ب ل ان يكون هناك امر يحتاج ه ا و ي الى اعلى سبحانه و ت ا في امور ل أ لا ي ح ب إ ل ا ج الى اعلى ل الحق أ م و ويكره ر ز و ج امور ل أ ويخره أكعداء للدين حتى في كثير من بيوتنا يعني نظر اول ما, أول ما واحد يشوف واحد صديق م ل ت ا ح او م ن ق ة و او ح م خ م ر ه ل ه ت ق ا واحد من المتطرفين على طول ك د ا بدون يعني ا ي خ ا ل جميل ولا لاقوه ق ولا معملته لان ولو ر أ ى و بنت مثلا ل ا ب س ة بنطلون او بتاع زي ب ت ب ع ل ى ي على ن ي ع بواد النوادي بدون ذكر لتحديد او بتاع يعني لو يعني ل ان واحد ك د ا مرتاح او واحد داخل من ا ل ن د و ة إذا واحد أو مش لكن مش لا لا لا هناك عادات من و من ا ل تحديد م ا ل م ي ا لا أ ل تفكروا ت ه ن ا ل ب ه فزي ع ا د ا ت حتى من ا ل م س ل م و ب ع د ي ن م م ك ن ا ه يمنع انسان عن الخير و ي و م ي ا ل ع ي ش ة د ي نقره ودينه ق ر ولا تقبل فلا ن ه يمنع ط ي ر ا قد يقول متفرق ان هذه اوامر ا ل ا ب ا ر ة او غ ي ر ه الاباره لا تتقبلوه ه ولا تتقبلوه جميعا لان التقبلات من ان ل ل وجل ل ه عز تنزل ر ح م ة الله على قوم يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لا القويه كلها نحن يجب ان يكفر امر سيد الناس والامر كما قال صلى الله الله يطلم ي س ر و ا ولا تعفروا تشفروا ولا تنسفروا و كونوا عباد الله اكوانا و كم هود و كم هود مرارا و تكرارا يعني ان اتي الى ملك اهلي و ليس في قلبي شيء اتمنى يوما ما ان يزيد هذا الشيء الحاجز اللي م ولكن ج و د ة أتمنى راحا اي مكان هذا الحادث ا ل م ن ي س م ع و ن أ ت م ن ى أ ن يزول هذا ا ل ح ا ج ز وطبعا ر ب ن ا لا ذنب لكم انتم ويعني ان يحارب عبد الله عز وجل ويقول الله في ربع سنين الجود أ ن ربنا ي ز ي ل ا ل ح ا ج ز ا ل ل ي ي خ ل ي ه ي ا ر ي ت ان اردت الامر بهذه الاموال ولكن اردت ان اتي الى هذا المكان كانني اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ي د ي ع ن ي ا و ل ح ان ث ة م ع ي ن ة ا و و ق ان اردت ن ة و ل ك ن ا و د ت ان اردت ان اردت ا ا ل م ك ان كأن ت ذات أو أو لكن م ل ت م ن ى ان يكون هذا ايضا في النادي و ا ل او م الا لاتعلم العلم او اعلم ن ا العلم او نتدارس العلم سويا نسال الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فاسالون احدكم طبعا. الامام ابن القيم اللي هو عليه كما قلنا التمييز النجيب للبن تيميه بن القيم ماشي مع صاحبه على شاطئ العراق فصاحبه م س أ ل ه سؤال ا ل ت م ي ي له يعني حبيب ب ك ت ي ه ويا الامام ماذا ت ص ف ع ا ل ج ن و ب ل ل ع ا ل سؤال بنربح كنا ل ظل ا ل ا م ا م يتحدث ويتحدث ويتحدث, ويتحدث وتلميذه يغشى وماشي س ب ا ن الله وقال ا ل ق ا ص غادر م ن شاء الله قبل بكره نظرا لاني اكمل ا ل ا ج ا ب ة طول ان بعد ثلاثه ايام ا ت كان ل ت م ي ذ الاجابة ع ب ا ر ة عن كتاب سماه ا ل ت م ا ز ب الخيم الجواب الكافي لمن س أ ل عن السؤال الشاذ سبحان الله يعني هو اللي فعلا سؤال جاوب له ايه فعلا اللي ي ق ر أ كتاب الجواب الكافي لسؤال ا ن القيم حقيقي يتوب عن ا ل ج ن و حقيقته ويقراه وجميله لانه ع ب ا ر ة عن انه يجيب البنود ب ت ع م ل ر ي ه و الحسنات بتاع ع م ل البنوب ت م ل ل ل ا م د ف ي الواجهة. ظ ل م ة في القلب ت ر ا ه ي ة في قلوب الناس عدم حبور ع ن ج ن ا س عدم رضا عند الله دعاء الملائكه عليه ويلا ما سلوا عليه الملائكه سبحان الله من ث م ر ة الذنوب ا ل ز ن ب بعدها ا ل ز ن ب يجب و ان ل ز ب الزنب يجيل الى ان تخف و ف ق ة الضمير او يقفه الضمير او صحوه الضمير فزاد الضبط حضرتك لما ت ز ا ي واحد موظف يختلف اول مره ويروح ما اختلاف الضمير يكفي <تصفيق> يعني ثالث مره لماذا ه ا يقبل ا ي تتعود او تستمرئ القلوب ا ل م ع ص ي ة القلب يستمرئ ا ل م ع ص ي ة او يتعود على ا ل م ع ص ي ة او تبقى المعصيه ة بالنسبة ش ي ء ما ي ع ن ي يوخي ما يعني, ما يعني لا ي و خ ذ ضميره بابره الايه ليقظه الاحباب فهذه من ذنوب او من ثمرات ا ل ج م ب لكن من ثمرات الطاعه نور في الوجه ضياء في القلب حب في قلوب الناس دعاء في الاكاله ذكره عند الله عز وجل من ذكرني في ن ف س ي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في م ل أ ذكرته ملئ ر يعني وخير ر الفقير تقرب إ ي كبراً عندما يتقرب الى الغني هذا أ م ر طبيعي والصغير لما يتقرب, الكبير. هذا أمر أنها من يتقرب الى ا ل س ب ي ر هذا أ م ر طبيعي اما ان الغني يتقرب ويتودد إ ل ى الفقير والقوي يتوجه ا ل ويتحنن ع ل ى الضعيف بين المساله اللي ب ي ه ا ا ل ع د ل يعني ولكن الوزراء. الوزراء أو أو هذا ر كان ل يحب ل ل ان ل ل الاعلى هو يكون ي د ا ل ي هناك ح ن في ل امر ث الله ا ا ل هو اخرى ل الضعفة اليس ي في ن نحن ا هذا يجب ن حيث ح ان الله ي ق و ل ن ي و ا ل هناك س و ل ج ن نبأ في ع امر اخرى غ و ز ق غيري خيري الى العباد نادر وشر العباد الي طاعه ا ت و د ل اليهم بالمنصره وانا اغنى الاغنياء ع ن ه ويتضربون الي بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجه لي اهل ذكري أهل, اهل طاعتي اهل محبتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي من منهم حبيبهم فأنا جاب إلي ولكن م ن م يتف يقول طبيبهم بعشر يا عندي أمثار الحسنة و د أزيب ا س ي ان د ع د ي ك و ا ح د وقد ة و أ ن ا إلى ع ب افضل د ي أ من ا و ل الحظوظ د ه ن و ا ل ع ظ ي م يكون ع نعم ن ي حسنة ه ن ا حبيب م ص ا ف ي ن ا ل من س ل م ج ا ب ا ل ف ا ل م س ل م عندما يسمع هذا الحديث ا ل ل ي سبحان الله يعني ن ز ي ج هذه المعاني ا ل خ ي أخذ ويضع ضغير ب ه اخما في ك انا ويعبد غيرها شدلع هادي ف ح و ر و ت ع م م ل ش ك ل ة عشان أي الولد أي ايه الولد كبسر أمر ت ع ا ل اضوّر ك د ه ع ل ي ن ا ك م ص ر ي ن او ك م س م ي ن احمار و م الراس ل ي م الله حتى يوم من يوم الجمعة رايحة بالسكين في نص ا ل خ ط ب ة في اخر ا ل خ ط ب ة ولك ا اقول لك الشيخ طور ا ل ن ه ا ر الجوا ح ر ب ا ل ر ك ا ل من صلي الناس الي خدت حاطين الحاجات دي تماما وعلى اله سبحان الله وين عشان ي ح ا ل ش ق ا لسه ي ر في سته اكتوبر لي و ا ل ل يقف م ل ي و م في ا ل ص ا و ر سبحان الله عشان يصرف مستخلص معين يجرع الموظفين و ا ل ن ت ا ز ر عشان ي سبحان الله نحن في امر الدنيا على ع ج ل ف ي امر ا ل ا خ ر ة في بطن شديد مع ان الله عكس الامر عند الله عكس الامر عند الله سبحانه وتعالى والايه قل سيروا في الارض اذا خ ض ي ت ا ل ص ل ا ة تنتشروا في الارض لكن في امر ا ل م غ ف ر ة عليه الوسارعوا الى م غ ف ر ة المربط و ت ا ب ق و ا الى م غ ف ر ة المربط ولكن ََََ م ا ع ج َََ ع ْ قَوْمِكَ يَمُوتَ اجلسنا ل َ ه ُ الْأُولَاءِ ُْ مش ان يلحق نتحدث عن امرنا فان نتحدث عن امرنا وننتحدث عن امرنا ن يرزق ويسخر غير الله لابد لولاه تشدت ر ا ل ج ا ه ة ولا ختلع الاول ه مع أ ن الله تعالى هو الرزاق ذو ا ل ق و ة ا ل م ت ي ج ة م يريد ل ى العباد نازل وشر العباد إ ل ى يطاع الولد لو اخر ع ن ا ل س ب ي ت م وانت ر ا تقول ا ولد ومدرت ب س ت ك مدير انت ما ترقش ايه تقبلوا بيتك وانت تعطي الله ليل نهار ولا يخرجك من ملكك و ل ن هذا هو ا ل ع الذي م ك ن ان ي ك و العبد م ا ل ي غ ض ن ان ي ك العبد من الناس ن م ا ا ل ل ه عز و ج ل ن ا س ي ك ان العبد ك م ا ق ل ن ا س ا ئ ع ا و ق ا ل يا رب ق ا ل ل ب ي م ك ي ا ع ب د من الناس ي ك ان يكون العبد من ا ل ن ا ي ك ن ان ي ك العبد م ل ن يمكن ان ي ا ع ب د س ب ح ان ا ل ل ه د م الناس يمكن ا ا ل ل ه ر ح م ة غ ر يكون ا ب د الناس يمكن ا ا ل ل ه ر ح م ة ن ان ي ع ط ي الناس ربهم و ر ب الناس يمكن ان يكون ا ل ع ب م و ي ف ط ر م ر ة واتنين وعشر ة وعشرين وسبحان الله و إ ذ ا عاد العبد لا ي ل يعاقبه على ما مضى يعني ا ن ت عبد لما تزول عن معقوله او ع ب ع ل م ع أو ت ج ع ل م ع ج و ز أ او ما تزيد و ل حب او دفعه ع ا ط ف و كل دفعه عاد على خير ده ليه وجعل عبده ز تبحث سبحان الله إ ذ ا عدت الى الله ك أ ن العبد يقول يا رب انا اذنبك كل عبدي وانا قد علمت يقول يا رب انا قد سبت و ل و انا الوثان يا قبلت يقول لي اعود يقول انا لن قد ربي سوف اسد عبدك في طاعتي عب. لكي لا تعود ع ب ت و وعزار عشرين جعباء ينفع سنة ا ل يا موسى بلغ عبد لنا وقل له اطعتنا فاطعناك اطعتنا فايه من الطاعه يعني, يعني اطعتنا لا اطعتنا فاطعناك وعطيتنا فانهلناك وتركتنا فما تركناك ولو عدت الينا على ما كان منك ق ب ح ا ن ا ل ل ه الغزل راح ابتدين نذكره م مش ممكن اللهم يعني توبتنا توبتنا العبد عاد اذا الى الله قبل الله قبل اقبل و ف واغفر ر حوبتنا وغفر حمرنا واغفر م ن ا و ت ن القيم يا ارحم ر ا ح ا في كتابه الفوائد هو كتاب عباره عن سيدنا رسول كتاب ف ي موضوع خاص هو متعدد الموضوعات زي ما نشوف ل ا ن م ا ناخذ فقره م ع ي ن ة يتكلم فيها ن ا ر فقره ما يرى به يقول ابن القيم توب لمن أ ن ص ف ربه توب يعني درجه ع ل ي ة ا ل ج ن ة توب يعني توب بالالف ك مربوطة ا ل ل م ق ص و ر ة بالياء ا ل م ق ص و ر ة توب لمن أ ن ص ف ربه في ا ل د ا يعني قال فاقر له بالجهل في علم كل واحد منهم عرف حتى يقول لك أ ن ا فهم أ ن ا عرف اقر كما كان ابن عطاء الله ي ا ع ه دائما يا رب أ ن ا الجهول في علمي فكيف لا أ ك و ن جهولا في شهدي و أ ن ا الفقير في غناي فكيف لا الفقير ا في فقري كلام ع ا ل ي يعني, يعني يقول يا رب أ ن ا العلم الدائم جاهل ولا انا جاهل جاي بشكل يدوي وانا في غ ن ا ي فقير رب اني لما انزلت الي من خير فقير لكن موسى دعا ربنا ك ي ه رب اني لما انزلت الي من خير فقير ولذلك دائما كما أ ق و ل أ و كما قال لنا أ ه ل العلم قالوا أ ن المسلم بطبيعته يجب أ ن ي ت أ د ب مع الله عز وجل فعندما يشعر بالضبط يقول يا غني ا غ ن ي ويا قادر ي ناصر ا ر ن ي و ي قوي قولي اني قوي فقو اني ضعيفك فقوت ي ر ض ا ك بعضي وقلت للخيل بناصيتي يا رجل يسال احد العلماء ق و ل له قله ابن الشيخ قال له ق ابتدا والله ن العالم قاله نعم. قاله العلماء يقولوا ان بلاش تقول سيدنا محمد قال له ياكل رائعين سيبت أجلسي لي سبنا السادة العلماء فطوبى إ ا إزاي ها ي فتركب بلس فدم ن ا الشيخ سفعنا لمن الله ل هو السادة ي و انقص ه ا ربه فاقر و لما ن ب فأقر له بالجهل في علم ه ل أ ن ن ا إ ذ ا ق ر ن بالجهل علمني رب العباد كما رويت ا ل أ ث ر ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم ف إ ن ظن انه علم فقد ب د أ ي ج ه ل أ ن اللي خلى اللي هو عليه متعاصر التنوير من ب د ا ي ة ط ا ع ف ي ن وحمد ب ا ل س ت ا ذ وقارف ا ل أ م ي ن وكل الخطوه ب سبحان الله وعن ل عبد ا ل أ ي ا م هم يعني سبحان الله ومحمد السن هيكل وغيره وغيره كل دول كان و ا ع ب ا ر ة عن ر ب ا ئ أ و ص ن ا ع الاستعمار ا ل أ و ر و ب ي ا ل ث ق ا ف ة ا ل ف ر ن س ي ة أ و ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة حتى أ ن لو حضرتك أ و حضرتك او ح ت ك ت ا ب حياه محمد بتاع ه ي ك رحم الله و الجميع لا تجد 私たちは今日の朝に関しては、私たちは今日の朝に関しては、私たちは今日の朝に関しては、 ل ل أ ن ه ك ا في أ ي ا م ه ا كان شايف هجوم المستشرقين وهو أ ف ض ل صناعه انجليزيه اساسا فسبحان الله شاف انه هو لو اتكلم عن مساله مثلا أ ن ينبع الماء من يعني خ ن ح الماء خ ل ق الماء قلق الماء قلق الماء قلق الماء قلق ا ل م ا ل بين ا ل ص الماء قلق الماء قلق الماء قلق ا د م ق ل ل م ا ء قلق ا ل م ق الماء قلق ل م ق الماء قلق ا ل م ا ل ق م ا ء قلق الماء ق ل م ا ء قلق ا ل ر ب وظل ا الكباس من على الله و الماء كما هو طبعا لما هيكل ما ي ق ر ش به و ل ي م ر و ي ه ا ل ز خ ا ر ي لانه بانه هي معاي لا يتكلم مثلا عن حنين الجذع لما كان ا خ ب ا ل ص ح ا ب على جذع ن ق ل ة ولما ب ع د ا ل م ن ب ر لما كثر الناس ع ن الجذع الى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان له صور ا كقوار ا ل ب ق ر ة بطوب عالي عزيز لأزيز المرجل الى م ر ج إ ل أ ن هذا النبي و التزم قال والله لو لم التزمه لو ما حضرتش كده لظل يئن إ ل ى يوم الصيام سبحان الله طبعا هذين يعني من ا ل معجزات سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم التي ل عليه ه ا يعني ر آ ه ا الصحابه وجاءت الايه ر ا ل ص السريمة فإندي أن أريد عندما ن الله الله في الاثار ل الصحيحه أ السليمه ذا الغربيين إبنزين بتاع اللي ده ده ايه ر كان ي وضع الرجل وزال دا اللي هو بيزورنا النهارده بتاع تركيا رئيس الوزراء انه لاحظ ان المدارس التركيه م د ا ا ر ل ب د أ ت البنات كلمه ايه اجازه لما البنات بدا أ الشيخ انعام اه ازاي زي كم من ك ن ا ع ي ن ه عندها برضه ازاي ق و ل ا يعني من حقي قال ان يعني ا ع ت ر ض وقال كيف لرئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ان يتدخل في ا ل ح ر ي ة ا ل ش خ ص ي ة للبنات ان لم يقف تماما فهي حريه شخصيه في نحن الخير يعني في الكثير من القائمين على ا ل ا ر سواء في ن ص ر او في خارج ن ص ر ادعو الله عز وجل ان يعني يجعل اعمالهم يصدق كلامهم ولا يكون كلاما او ربما جالس ان شاء الله فطبعا المسلم بطبيعته انه انسان يعني يعلم ما معنى استقامه ا ل ل ه عز وجل فانا س ن عن ح ا ن الله عندما اقر ب ا ل ج ه د ولو قيلوا ر ي ا ن وصل الامر لما صوروا انه ع ط ر ا ل قرن ا ل ا س ل ا ولا ع ط ر ي ة غيره او عطرد الاسلام كله ا فقال ان ا ل ق ر آ ن دا اثر بلاغي جميل ي د اثر في الكلام القرآن أثر بلاغي جميل يعني هو فيه في كلام ب ل ا م ولا يصبح ان يكون د س ت و ر ا في العصر الحديث وتبحان الله يعني وعلى وشيراته اخر نصف السيد و س ل ا م ة موسى وجورجي ل و د ا م يعني كل السرعه الكلها ل ل س ف نحن صورنا هؤلاء الناس كعظماء سكر لابنائنا في المدارس وابتدى الولد ان درسته يعرف عن هؤلاء ما لا يعرفه عن تاريخ الصحابه ة والدرجة ان سنة في سنة, سنة كان رئيس ا ل ج مسكن ه و ر رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة وضع ت ق ر ي ر يقول ان الولاد يبقوا كويسين اوي في ايام اعداد ا ل س ن و ا يبقوا متقمهين ف ل ي ا لما يروحوا ا ل ج ا م ع ة ب يعملوا مظاهرات كانت بتدفعوا ف ت ي ن بعد النسب السنتين فقالوا النسب يعني يعني بعد د ر ا س ة م س ت ف ي ض ة ان السبب هي عبقريه خالد عبقريه ايه خالد بتدي الولاد دفعه خلي بالك انتهي ل ل ث وطبعا ر ة أو يعني حب الجهاد كانت قرار جمهوره الغاء الايه ل ل غ ا ي ب وحطوا مكان ايه الشيطان ي طبعا ك في طاعتين مشكوب في حتى ان كانت بطاعة شبحان الله هذا حالنا وهذا ا ر ش ي خ و ن ا المؤلم الحديث فادع الله عز وجل ان يعيدنا إ ل ى كتابه وسنه إ ل ى حبيبه صلى الله عليه وسلم هو ب لانقص ربه فاقر له بالجهل في علمه والاثاث ب ت في عمله ل ج ه في عمله ل و ا ف ا ت في ع م ل ان ثلث و حرام او ا ل ق م ي س او الست ل ا ه دلفه او فستان يكون فيه ج ر م حرام او يكون سبحان الله ا ل ن س ا ن يلقى الله ا و ج ه والحين ولكن قلبه مليء بالغل و ا ل ح س على الناس أ و أ ن ز و ج س ب ح ا ن الله ب ت ك و ن ز و ج ا في إ خ ر ا ج ه ا ر ى بابي خ ا ر ج ا ل بيت أ و زوجته جاتس و ان ينشر ا خ ر انداء و انسان يقول انانا و أ ق و ل ان ي ق و ان يقول ان ي ق ان ا ق و ل يقول ا يقول ا و ل ان ي ل ان يقول ان ان ي و ل ان ي ق و ان ان و ل يقول ن يقول ا ي ق ل ان يقول ا ل ان و ل ي ق و ن يقول ان يقول ان و ل ان يقول ا ي ق ل ن يقول ا و ا يقول ا ي ق و ان يقول ان يقول ي و ن ي ق ل ان ي ل ن ل ان ق و ل ا يقول ان ي ق ل ان ق و ل ان يقول و ل ان يقول ان ل ن يقول ان ي و ل ان ي ق ل ان ي ق ان يقول ا و ل ان ي ق ل ان و ل ان يقول ان ل ان ا يقول ان يقول ا ي ل ا ق و ل ان و ل ق و ل ان ان يقول ان يقول ان ي ق ل ا يعني اكثر الخوف ا غلب الخوف على ا ل ر ج ا ل نحن وصلنا الى زمن غلب الناس ي عن مساله ا ل ر ج ا ل على مساله القولون لانه ينظر في الدين الى م ن ه و اقل و ن ظ ر في الدنيا الى م ن ه و افضل ي ب ص في الدنيا هو مع عربيه يعني غلبانه سبعه ي ب ص ر اللي عندو الايه المرتين ا ل ممتين الف ميل و ق ا ن د ه ن ا أ افضل ن ا ج ان يكون ه ن ا ا ل اجل يكون هناك افضل ن اجل ان يكون هناك افضل من اجل ن يكون هناك افضل ا ل ان ي هناك ا ف ض م ا ل ان يكون ا ك ف ض ل ا ل ان ي ن ا ك ف ض ل ا ل ا يكون ه ا ك افضل من ا أ ل ان ا ك افضل من اجل ن يكون ن ا ا ف ض م اجل ن يكون ه ن ا م ا ي ع ن يكون ه ا ك ل ا ص ل ا ي ع ن ي ن ا ك افضل من ا ج ان ي ك و ا ك افضل من ا ان يكون ه ا ك ا من اجل ان ي و ن هناك ا ف ل م ا ل ان ي خ و ن ه ا ك افضل ل ه لكن ل ا ي ن ظ ر إ ل ى م ن يقوم بماله و خ م ي س ل ا ي ن ظ ر إ ل ى م ن ي ق و م ا ل ليلعبو للمن ي ق م و ن بطلاقه ل ع ا م ل ا ي ن ظ ر إ ل ى م ن ي ف ع ل ا ن ب ل ر ب و ل ل ن ي ق و و ن بلعبو للمن يقومون بلعبو ل ن ا س و و ن بلعبو للمن ي ق و ا و ن ب ا ع ب و ل ل ن ي ق و و ن بلعبو للمن ي ا و م و ن بلعبو للمن ي ق و ب ا ن ل ع ب ا ل ل ن ي ع و م و ن بلعبو للمنن يقومون ب ل ع ب ا للمن ي ق و ل ا ل ل ه م إ ن ي أ س أ ل ك م ن ا ل ع م ل أ خ ل ع ه و أ ص و ب ه يا أمير ما أفرصه وما أفرصه. يقول و ن ي العمل م م ما ه اخرافه ي ما افضره هو يقول ل الخالص ما كان لله عز وجل ايه اصرفه قال اصوبه ان يكون العمل على الكتاب والسنه يعني ا ط ل ع من بيتنا اروح عشان ا ط ل ي ركعتين في السيده ا ل س ي د البدوي عشان ده هو ع ح ايه ابو ا ل كرمال ولا ا خ ر ج من بيتي او عمل من ص ل ي ا لكن ليس ايه ليس لله ي س ل عز وجل يعني لازم انا سبحان الله وانا يعني اصلي او اجل عمل ان يكون العمل على السنه ا هل يؤمن ان يقوم مسلم ح و لقبر السنين كما يقوم او لكعبت ا ل مع ق و ل ي حد يقولها ولا حد يقولها ز ر و ي لكن اصحاب ا ل م س ل ق ي ة في هذه ا ل أ ض ر ة وفي تلك المور أ وفي المسلمين في ا ل ع ا م ق ب ل ا ل م ي ن في ا ل م ب س بتاع ل م ب ن في المسلمين ب خ الشندوق في المسلمين في المسلمين في المسلمين في ا ل م س ر م ي ن هذا فرق ك ب ي ل ش ع ب محنى الله ب ي ر صعب فرق كبير ص ح ب انت أ عندما تريد ان تقول انظر الى ا ل ع ا ص ي ة ا ل ل ي عند تريدها السيد هل هذا إ ل ا س ت ا ذ وعندما سبحان الله ممكن لو اخبار قاعدين في الارض وعلي الاعتناء لان طالما <تصفيق> في الدنيا يعني مغفلين مغفلين بالسيد ولما النبي يجي دونه مغسل يبقى النفطان ما يعيش على افمين سبحان الله فلاقي نزهه ف والإمام عندي ك ا ل دوان الحكومة ولازم يزيله الدمغة لا إله شاكوا الله إلا إله عندما ترى هذه ا ل م ن ا ظ ر من ت ق د ي ر الضريح او الحائط او العتبه او ا ل ب ر عن لعطر ل ي ولكن ا لعطر ل ي ي ن ط ر د فلذلك ج انت فسحنا لا ت ق ص ع ان تعطر لانك تخلف ي ؤ ش الضبابير لا اله الا الله ولعنا اليهود ع ن ا الله وليهود او النفاره ا س ت خ د و ا قبور انبيائهم ومساجد وفادي ا م س ا ج د أ ل ا ان صنعتم كما صنعوا ل ع ن ك م كما لعنا هكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان تؤمن ت بالله واليوم الاخر فلا ترين قبرا مشرفا إ ل ا س و ي ت قبر لا عروش ا ل أ ر ض س و ي ت ا ل أ ر ض ولا ترين ص ن م ا الا تكرت هكذا ه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ا ل أ ط و ب لمن أ ن ص ف ربه ف أ ق ر له بالجهل في علمه و ب ا ل آ ف ا ت في عمله والعيوب في نفسه فلما ن ا هيقن ان عيوبي لسه ما اتصلحتش او لسه في عيوب كثيره او ما اتصلحتش عندئذ اتيقن انني سوف افرغ وقتي ل ن اصلاح ع ي و ب لكن خ م س ة وخمسين مليون ما فيش واحد ي و ل انا فيه ع ي ل ة عيله عيله ولا يرى ا ل ع ي ل ة في غ ي ر ه وقالوا تين اخوات من خ ي ه وقعد لنا د ي ق اننا عرش ا معا وقعد ده نبلغني ا ن ا ن وطرمين ا ربنا يعرف لا ده ده ولا ده. لان ده ده عن افل لي شيئا حتى ان كان صفا واضح لك فلان ت ن ا ع د في الفلاني ن د ق او في القاع ة ا ل ف ل ا ن ي ة وتدير للصابر ع ن ف ا ع م ل ق ا ي ض غفر الله لنا وله لكن لا هو ما جرت عليه إيه ولا ح ا ج ة ولكن ايه يعني مترقب له كما اقول دائما كيف ا ل ح ا ج ه لنا السهل نقول ا ل م ر أ ة او الرجل يعني اننا مستني ا ل ب ر ا ه ف ا ل غ ل ط واحدة فمن منا لا يحقق لما ن ا ا ع د من قبل غ ل ط ة ت ح ق ل غ ل ط ة ولا ل مش تحقق وقال ل له ان رحت عنده امتك اطالت فانا اجد يوم الناس ويقع ا ل ص ل ا ة وبعدين يجيب و احد من المقرين او ا ل م ي ر ي ن على الطرب يقول له لا لا ل اعيش مع ز و ج ت في الحرام ويعرفه ل الودي ل ي يطع ا ا ب ويسمه و ي ل أ ن ه ولد ليس في ا ل ح ر ل الا انه اقام مع زوجته في الحرام و ا ر ز ق ن ن ه ا زوجته ويقول انها كانت تخلقت منه وللا أ ق و ل يجب ان أ ق ت ن ع انني كل عيوب ولما ش و ف أ ن ن ا كل عيوب ما قال الله في ه الحرام ه ه ا ت ي اتفرغ ل إ ط ل ا ع عيوبنا لو ف ر ر كل واحد منا نصف س ا ع ة في ا ل يوم ليفضح العيوب بتاعته كنا نبقى حلنا ا حيين ا والله ي خ و ا ن ه ي ا ل أ ط و ب ة لمن أ ن ق ف ربه بايه ف أ ق ر له بالجهل في علمه و ا ل ا ث ا ت في عمله والعيوب في نفسه والتصريح في حق ي ع ن ي من حينما ف ر ق بحق الله م ن حينما ج تفرق ب ح ي الله او ومن حينما ه ي ت ف ي ق بحق الله ومن حق الله ومن من حق او الله ومن حق الله انني قل ومن حق الله و ان ب ق ي ة الناس على بعض لكن لو حافظوا ذهنه انه هو ممكن ن ق ر ب ا ل ن ت ا ئ ج ممكن نلتقي في ن ق ط ة في منتصف الطريق و ان عز اخوك فهن و يبق سبحان الله من يعني يبيت مظلوما تدعو له ا ل م ل ا ئ ك ة و لا يبيت ظالما تدعو عليه ا ل م ل ا ئ ك ة سبحان الله يهتم من المظلوم كل الحعار احد وعامل ض انه وعامل ان هو المسلم الوحيد و انه هو الصعب و انه هو ا ل م ش ق المظبوط ولكن إ ذ ا ق ا س ا نفسه بالكتاب و ا ل س ن ة ولا يضحك على نفسه كما اقول دائما اضحك ع ل ي ه وتضحك ع ل ي ه لكن لا يستطيع الانسان ابدا ان يضحك على ن ف س ه كما قال احد الحكماء انك تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض ا لتستطيع و ق و ت ان تخدع كل الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت هكذا من ذ ا ب اولى لا تستطيع ان تخدع نفسك التي بين ج ن ب ك في بعض الوقت لانك صادق مع نفسك حتى وان ك ب ت ا ل ك ذ ب ة ثم صدقتها فانك عندئذ سوف تفيق الى نفسك يوما وتعود الى نفسك يوما لتبحث انك قد فرقت في جنب الله وفرقت في حق الله فين ان تترك بتقرر ا ل ل وجل ل ه عز أ ن ك ج ا ه ل في علمك و أ ن ك سبحان الله مفرط او العمل بتاعك مليئ بالحياه وبعدين نفسك م ل ي ئ ة بالعيوب وبعدين أ ن ت مفرط ي ح ق الله عز وجل و ا ل ظ ل م في معاملته ك و ظ ل م في معامله يعني ممكن انت تقول ل مرافق ا ل ش ي خ و الله انت ظ ا ل م أ و مرافق تقول لك ا ل ش ي خ و الله انت رجل غالب ليه مجرد أنه بس يغلب في جمع يقول لها في أنه مجرد جمع بقول, لها بقول لك ايه لك انت ت ي ا ل الشهرين ماده بوذك ويعني سبحان الله يردد فيه الله ب ت رجل ا ل و م ده ن ا ز ع ل ن ا من اول البلح بس لا يعني ايه, إيه؟ هي لم لم يعني لم دفعت عن نفسها الظلم لانها ايه لم تحقق لفه ا يعني لم يصدق كلامك في انها م ك س ر ة من شهرين سبحان الله فانت قد وقفتها في الظلم لانها م ب س م ة عشرين س ن ة وكسرت ش ا ص وما ب ا ر ك والله ينزل عليك علينا ك ع ل ي جميعا خيرا ك ل ل ح ظ ة ونحن نبارزه بالمعاصي كل ل ح ظ ة خلي بالك د ل ي بالك بقى واحد سيدنا ابو بكر كده او ابن القيم اللي بنتكلم عنه وجد كده في الشوارع ا ل ق ا ه ر ة ودون كل بنك و بنك و بنك لانه كل رب ربا و ربا و يعد على قناه فيسبوك ا ارض بتاعي لازم تاعك ت ي م ف ل ك ن يقول ل ا م س ؤ و ف ي ه م س ي ه و ف ي ه م س ؤ و ل ي ا م س ؤ ل ه ي ع ن ي ح ر س ع ل ي ه م س ؤ ي ه ا س ل ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه م س و ل ي ه و ل ي ه مسؤوليه ف و ل ي ه و ل ي ه م س و ل ي ه م س و ل ي ه م س ؤ و ل ه م س ؤ و ل ي و ل ي ه و ل ي ه م س ؤ و ل س ؤ و ل ي ه م ل ي ه و ل ه مسؤوليه مسؤوليه م ل ي ه و ل ي ل ي ه م ل ه ل ي ه و ل ي ه م س و ل ي ه ل ي ه م س ي ه م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ا ه م س ؤ و ل ا ه م ل ي س ل ي ه م س ؤ و ف ي ه م س ؤ و ه ب ذ ن و ب ه م ا ل ل ه ي عالم ملاءه ع ا عالم م ه عالم م ا ء عالم م ا ء ه عالم ملاءه ا ل م ا ء ه ا ل م م ل ا ع ل م ملاءه ع ل م م ل ع ل م م ل ا عالم ل ا ء ا ل م م ل ا ا ل م ملاءه عالم ا ء ه ع ا ل ا عالم ملاءه عالم ملاءه عالم ل ا ه ع ا ل ل ا ه ع ل م م ل ا ع ل م م ل ا ء عالم ل ا ء ه عالم ل ا ه عالم ا ل م عالم عالم عالم عالم ع ا ل ع ا ي عالم ا ل م عالم عالم عالم عالم ع ل م عالم ع ا ل عالم ا ل م عالم عالم عالم ع ا م عالم عالم عالم عالم ع ا ل ا ل م عالم ع ل ع ا ل عالم ع ا ل ل م ع ا ل عالم عالم ع ا خ ذ ع ا ل ا رأى ف ض ل م عالم عالم ع ا بين ان ربنا بيتفضل على العبد وبيحبوك اول د و ل وبين الاستدراج يعني الاستدراج اتوحد الله الاستدراج معناه ان عبدا من العباد يقصر في جنب الله, عب من العباد وقصر في جنب الله ومع دلوقتي. ومع تقصيره الخير يهفف عليه ليلا نهارا لكن ايه استدراج و ب ن الملاك سنستدرجهم من حيث ايه من حيث من لا يعلمون و امي ل لهم ان ل كيدي متين والعياذ بالله رب العالمين يعني اذا رايت أ ي ت ل ع م ق م المعاطر على اذا أ ي العبد مقيم على المعاص و الخير يهفف عليه فاعلم انه مستدرج يعني ايه نخرج لن ت ج ر ف لن ت ب ص ح ة ل ا ل ش م ل لك وللا الله و ا ل ن ا س ك ل ه م ا ل ل ا ن ا م عنه وللا ندم ه ن ه و ح ن ا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم عنه و ل م ا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم عنه و ل ل ي ندم عنه وللا ندم ي ن ه وللا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم عنه وللا ندم ن ه وللا ندم عنه و ن ا ا ل ا ب ل ي ل ا ا ل ل ي و ل ان هذا ل ل ي و ل ان هذا ا ل ج ق ا ل ر ج ل ج ا ل س و ب ي ن ه ذ ل ي ه ر ج ا ل ج ي ان و ذ ل ج ب ل يقول ان هذا ا ل ج ب ي ق و م ان ل ا س ل ر ب ا ل ع ا ل م ب ل يقول ان هذا الجبل يقول ان هذا ا ل ج ل يقول ان ه ا الجبل يقول ان ه ا الجبل يقول ان هذا الجبل ي ق و ان هذا ا ل ج ب يقول ان هذا ا ل ا ب ل يقول ان هذا ل ج ب ل ي و ل ا ا الجبل يقول ن هذا ا ل أ ن ا ل ج ب ل يقول ن ه ا ا ل ج ل يقول ان ا ل ب يقول ان هذا الجبل ي ق و ان هذا ل ب ل ل ان ه ا ل ج ب ف يقول ان هذا ا و ل ان هذا ل ج ب يقول ان ل ج ل ي ل ي ل ان هذا الجليل ي ق ل ان ا ا ل ج ل ي ت أ خ و ذ لانك تقوم بهذه السلف س ل ا م ة س ب ح ا ا ن ل ل ه فانك ه رأى تقوم إ ن ل ي بهذه السلف سلامتك ن و حلوه فانك تقوم ب ه ي ه السلف ا يقول سلامتك حلوه ي ان نجدني فانك ض ل ل ل علي ه تقوم بهذه السلف ل سلامتك ه ص ل ت ص د ق ة و ل الله ع ل يكون ه ن ا ن ه و ص ل ت ا ل ر ه الحسنه ه ل هي هي ه ا هي هي ه ب ا ل هي ن ي هي هي ه ا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه ا هي هي ه ب هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ع ي هي هي هي ن ي هي هي هي هي هي هي ن ي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ا ل هي ن ي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه ا م ي ه ا هي هي هي هي ه ا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ي هي هي ه صدقة احدكم يمين يَدَيْهِ وكِلْتَ بيمينه يَمِينَ سَيُرَبِّيْهَا يُرَبِّيْهَا أَحَدِكُمْ فيفضل ايه الصغير العبد يوم القيامه نفس الشمس وهو ماشي في ظله طبقته يوم ا ل ق ي ا م ا ل بس ك ن اصبحت مره اخرى ان ي ا تكون ا و م ر ب ي ن اخرى ان ا وينا وينا تكون ر ع م ل ا مره ش ع ا ف ي اخرى ان دا ضيعنا اللي عملنا فروض تكون ع م ي ب غلقة خلاص اصنع مره ع و ف في ل ه وفي اخرى إ ن ص ن ع ت ه اهله فإن في اهله, فقد أهله. وإن لم في فقد أصبت و إ ن ل م ت ص ن ع ه في ا ه ل ه هل ي م و ن ان ت ك و م ا ؤ و ل ي ه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك ت ك و مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون ا س ل ي ع لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك ت ك و م س ؤ و ل ه لانك ت ك و و ل ي ه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه ا ن ك ت ك ن مسؤوليه لانك ت ك و مسؤوليه لانك ت و في غير ل ه ل ا فان قطقت فإن صنعته في اهله فقد اصبت اهله والا اصبحت في اهله فانت اهله انت اهله إنت إيه؟ يا معروف انتم ايه سيدنا الحبيب يسال العباس وعمر وعلي العباس وسيدنا عمر وسيدنا علي قاعدين علي, على باب رسول الله هنا يوم بيتربيتك ادخل انت اللي بياس على اي ط ر ا ب ي ل ه من الطرابيزات اللي بره دي ويقولوا تتكلموا في ا ي يعني هذه الجماعه كده اصبحوا بياخذوا ر ش ا و والمدرسين والعيال وغيرها قال ايه و ع ن ي ي حاجة هداك اسمع الصحابه وكلموا فيما ت ت ح د ث و ن قالوا نتحدث بالمعروف يا رسول الله ق ل و ماذا قلته قلتم قال عبو بصر ا ل ا ل ع ت ا ف انا قلت ان خير المعروف عداد ع ل م ر وقال ف و العباس وانا ق و ل خير المعروف تكترف لما تجعلينه الدني ما بايه؟ ا تصبحش وجابوا ل فرعة في ا ر ن و ت ر بشعار رمضان ع السبعة فلاني بفلاني بليلة ل بشعار بخبات محمود احمد عبد القبور بشكل في ا ل ح ا ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة عجله وجابوهم خ و ل و ا بالعجله ل كل ر اجل ي تنشرها م حاجبوها ي يا في مثل ل ناس ا ن طبعا ش ر ت افراد ا ل م ا ل ي ن من اجل ان يكون هناك افراد ل م ي ن م اجل ي و ه ا ك افراد مسلمين من اجل ان يكون هناك ا ف ا د م س ل م ي ا ل ل ا يكون ك افراد مسلمين من اجل ان يكون هناك افراد مسلمين من اجل ان يكون هناك افراد س ل م ي ن من ا ل ان يكون ه ا ك د ف ر ا د مسلمين من اجل ان يكون هناك ا ط ر ة ب م س أ ل ة ي ن من اجل ان يكون ه ا ك ا ف ا د مسلمين من اجل ن يكون ه ا افراد م س ل م ن ا ل ن ي و ن هناك ا ا د مسلمين من اجل ان يكون هناك ا مسلمين من ا ل ان يكون هناك ا ا د ولكن م ا يعني ايه ر ا ا ل ح د ي ث ب ق و ر ج ل تصدق صدقة ب ي م ي ن حتى ل انك تعلم شماله مع ا فقط ت م ا ل ش حديثا ولكن ي يقولون يعني انك ر ت ف ا ل حديثا ولكن م ي ق ا ل و ن انك تفضل م ع ر تترك و و ف ا حديثا خير المعروف تصغيره التاس ت ا و نور حج ا خير ل ا ص ب التاسي انا امبقى الزل شوفوا لكن بيحلم يبقى بتاع المحابة خ المعروف تعجيله خير المعروف, تعجيل. المعروف كثره معروف قال الحبيب المعروف فيه الثلاثه المعروف بين ايه、ده. ان عجلته هنئته وان سكرته تنمته وان صغرته عظمته سك ولكن يجب ان ا يكون هناك ن س مثل اشياء ل اخرى في المسجد الاسلامي ويكون ا س فاضل فنحمد ا هناك على اشياء ا ن يبعدنا ويقوم ع ل ى ا ل في المسجد منها, منها و الاسلام الرجل اللي قتلوا علي ابن صبان حسين فالكرم طبعا قال لا لا لابن ا ن ي يحاكم راح واب من, من اهل ا ل ق ف ي ه يبوسوا بيت صبان حسين ان ما حاكمش ابنه وقولهم ليه قلهم ابننا اللي غلطان ابننا قتل هو اللي قتل ف ي ن فخر صار بكده هم ربنا في عاديه ز ل ه م دي يعني من أ ع ا ن ظالما جعل الله ج ل ه على يديه و أ ح د الزعماء الملهمين برضه سبحان الله ربنا يرحم الكل ح ف ي م ر ة يقول ع ر ب ي ة باللوحده والليلي ت ف ت ح انا بليس كثير ما تقولش ع ر ب ي ة فسائل ا س ك ر ت ي ر ا ل خ ص ة على الجمر يبدو عليه ن س ي ه ا ل س و ا ء فبيعقل دام بالعربيه الجديده ولا بالسويه س ا ر على ب ن ج ب م هم من ايام مش ن فاشا ا بس تالت غ راح لابس ق ايه ل بشجر شجره ة واحدة بنت جديده هاهم لها ل اباء فان قبلها يعني ا ل ح س ن لما تبيني اشعر أ ن ي ا ب ي ن منا من الله ف إ ن ربنا قبلها مني ب أ د م ن ا و ص د ق ه و إ ن ردها لكن و جسيها لن ا يطلع أن يواجه الله ب تكون ه ن ا ن افلام على ابواب مالكه ا ل م ا ل ك وعمل التي ا ص ع د ع ل ل ا م ان القلب هناك افلام ل ب ص ي مالكه ا ل م ا ل ك ل التي ق و ل تتعلم و ان ه ن ا ب ا ل ع م ل ب ت ا ع ه م م ا ل ل ه انا الملك الموكل ب ا ل غ ي ب ة وصاحب هذا العم ل م غ ت ا ب والله امرني الا يمر عمله من عندي وصاحبه مغتاب طب عادة من عندي ملك الغيبة عندي باب عادة عند عند رجعوه عم يقولوا السماء الثانية يقولوا لا لا لا رجعوه يا يقولوا انا من ملك الملك الموكل بالنمير ليه فصاحبنا موجود بين الناس وبيعمل ب و ا ح و ز ا ل ا ت من ا ث ا ر و ربنا يصفر بارنا وعليكم بنيار سبحان الله فاذا س ح و ا ل ت قادمه فما ي ز ي ب الناس ب د ا و صدق كده و إ خ ل ا ق و ن ي ص ا د ق ل من الدنيا لا تدوم ل أ ح د ولو دامت لمن قبلنا فلم تكن تصل الينا ولو دامت لنا فلم تصل لمن بعدنا لكن لدامت لمن قبلنا ولم تدومنا سبحان الله ع ا ع في ا ل غ ي ب ة و ح ر م ي ن ي ط ب ع السماء الثالثه الملك المبكة بالحقد والبحث هذا م ق و د ايه قال له ا انا الملك المركب ب ا ل ح س د وصاحبه ذ ا المع هذا العمل ي ه ا س ا ب ع ة انا اصبح ب ر ل ت بكذا هذا الكلام يعني ولكن عد غائر السماء ع ا ل س ا ب يقول حمله العرش ردوا عليه عملا ليه شمل لا م ب ت ا ب ولا نمام ولا حقود ولا حتود و ل اتام ولا يتامى ولا مراب ولا م ق ا م ر ولا عقل د و ي ولا ايه دين ب ي فيها بها وجه الله لله وجل خلطة عز مش س ولكن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله س ا ن الله سبحان ا ل ه سبحان الله سبحان الله س ب ح ن الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله س ل ح ا ن الله سبحان الله سبحان الله سبحان ا م ل ه سبحان ا ل ح ا ن ا ل م سبحان وتخيل ب ا ن ا ل ل ر و ا ح ط ل ع ه ت ل ت ن ي ا ل ي ج و بعد من الممكن ان ي ن ه ا من ا ل م م و ن ه ا ل م م ن ي ه ا من ا ل م يكون ه ن من ا ل م ن ان ي و ل م م ن ان ي ا ك ا ل م ا و ن ه ن ا من ا ل م ان ي ك و ا ك م ا ل م م ان يكون ا ل م ل ك ك ا ن ع ل ى د ا ب ا ل س م ا ء ي ك ت ب ه ا ك من ا ل و ا ح ا ل م م ان ي ك و د ا ل ز ا ئ ر ة ك ن ان و ا ح ا ل و ف ك ن ا ي و ن ه ا ل م م ا و ن ا ك ل م م ك ن ان يكون ا ن ا و ن ل م ان و ن ه ا ل م يكون ن ا ل ا و ن ه ا ك م و ن ه ا ك م م و ن طالب من كل ات ن ب ز ة م خ ت ص ر ة عن أ ت ا م ي ن وعمن اكبر ه انت لك به لنا قال ات انا من تلك الكره كنت في طائرتي ي ر أ ن ي لم يكب يوم رجفني حتى بعت مع ح ص ا م ا ل ط ا ئ ر ة قال ات انا من تلك الكره كنت منذ د ق ي ق ة في س ف ي ن ة غير ا ن ي بعد ل ح ظ ة جئت محمولا على مسح حريق د ا خ ل قال هذا العلم من سته اشهر انا لم ااخذ الجو ولا البحر ولا املك سعره السر ن س أ ل الله سبحانه ان تكون ج ن ة ا ب د ا ان ربنا على ما شاء قدير اللهم تقبلنا في ع د ا د ك الصالحين وارحمنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم تم علينا ت و ب ة خ ا ل ص ة ن ص و ح ة نقول جميعا تبنا الى الله تبنا إلى, الى الله ورجعنا الى الله ونبينا على ما فعلنا وعزمنا عزما افيدا على اننا لا نعود ب م ث ل هذا ابدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام والله على ما نقول وفيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم